ذلك بأنهم قالوا لن تمسناه إلا أيام معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؟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 يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا إلا أن تتقوا منهم تقا ويهذركم الله نفسه ويهذركم الله نفسه وإلى الله المصير وَدُوركُمْ أَْتُ بَدُهُ يَعلمم الله يَعلملَمهُ اللهَّهُ وَيَعلملَ مَا في السَّمو وَيعلملَ مَا في السَّمواتِ وَماَا فيِي الأرض واللَّهُ عَد كُل لِ شيءَيْ قَنير ما عملت من خير محضرا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير وما عملت من اتبعوني، فاتبعوني، يحبكم الله. وإن كنتم تحبون الله، إن كنتم تحبون الله، فاتبعون. ث وَلَوْ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ